يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية يلا يا مسلمون في الجنه حوريه يلا يا مسلمون في الجنه حوريه يلا يا مسلمون في الجنه حوريه على الشجعان سلمي على الخلان سنبعث قران في الجنه حورية سنة بعد قرآن في الجنة حورية سلامي على الشجعان سلامي على الخلان سنة بعد قرآن في الجنة حورية سنة بعد قرآن في الجنة حورية يلا يمس نمقوم في الجنة يلا يا في الجنه حوريه يلا يا في الجنه حوريه الله ناصرنا الله حافظنا والرسول قدوتنا في الجنه حوريه والرسول في الجنه حورية. الله ناصر الله حافظنا والرسول قدوتنا في الجنة حوريا والرسول قدوتنا في الجنة حوريا يلا يا مسلم قوم في الجنة حوريا يلا, في الجنة يلا في الجنة يا مسلم دوم في الجنحوريه يلا يا مسلم دوم في الجنحوريه يا اخواتي سيروا كله بتاجير درب الجهاد سيروا في الجنحوريه درب الجهاد سيروا في الجنه حريه يا اخوتي سيروا كله بتجديروا درب الجهاد سيروا في الجنه حريه درب في الجنه حريه يا الله يا مسلم في الجنه حريه يلا يمسلم قم في الجنة حورية يلا يمسلم قم في الجنة في الجنة حورية حكم الجهاد ليون ما يبغى كيثر علوم يلا يمسلم قم في الجنة حورية يلا يمسلم قم في الجنة حورية حكم الجهاد يوم ما يبغى كثر علوم يلا يا مثل قوم في الجنه حوريه يلا يا مثل قوم في الجنه حوريه يلا يا مثل الحوريه يلا يا مسلم دو في الجنه حوريه يلا يا مسلم